Then soon he ain't man be na for وَإِنَّهُمْ وَلَا بَالِكَ لَا شَيْءٍ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَشَهُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِخَبِيلِ الخَيْرِ شاید وحصل ما في الصدور إن ربا من يومه ذي